بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا بل مريات قدحا بل صبحا فأثرون به نقاء، فأثرون به نقاء، فوَسَقُنَّ بِهِ جَمَعًا، فوَسَقُنَّ بِهِ جَمَعًا. إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لربه وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لشديد أفلا يظلم إذا بُعث وما في القبور؟ أفلا يظلم إذا بُعث وما في القبور؟ وخص لما في, في, في إن ربهم بهم يومئذ لخبير إِنَّ وَضْعَهُمْ بِهِمْ